يسَّ الله الذينَ آمَنوا بالِقَول التَابتِ في الحياةِ الدنُياوَ فيِيآخِة يسَّ الغُ الذيينَ آمنوا بالقَو ال في الحياة الدنُياوَ فيآخِيرة وَُظِّ ماهُ الظَادِمين الله ما يشاء ويفعل الله